وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله